فَلَمَّا أَثْقَلَ الدَّعْوَ وَاللَّهُ رَبُّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ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 فوساهم يناصرون وان تدعوهم لَا الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم ادعوتموهم ام أنتم صامتون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 إن ولي الله الذين نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم لا يستطيعون نصركم وَلَا وسهم يصرون وان تدعوهم الى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون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 ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا تذكروا فاذا هم مبصرون واخوانهم يمدونهم في الغيث ما لا يقصرون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 وإذا قرئ القرآن فاستمعوه وإذا قرئ القرآن فاستمعوه وأصتوا لعلكم ترحمون وذكر ربك في نفسك تضرعوا وخيفة دون الجهر من القول دون الجهر من القول بالغدو والآصال